عندما يأتي الآباء يشكون وقف حال البنات فقد وصفت لهم دواء ردانيا استعمله الكثير وتزوجت البنات ببركة الله هذا الدواء يتلخص فيما يلي: اذا كانت ليلة الجمعة واذا كان وقت الصحر وهو ثلث الليل الاخير اي قبل الفجر بثلاث ساعات وهو الوقت الذي اجل يعقوب فيه الاستغفار حتى ياتي وقت الصحر عندما قال له ابناؤه يا اذان استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انما قال سوف ولم يستغفر على الفور لانه اجل الاستغفار الى ثلث الليل الاخير ولماذا ثلث الليل الاخير لان الله ينادي في علائه وكبريائه في ثلث الليل الاخير ويقول هل من سائل فوقيه? هل من مستغفر فاغفر له? هل من تائب فاتوب عليه? اذا كان ثلث الليل الاخير وفي ليلة الجمعة الليلة الثهراء. التي يسمع النبي فيها الدعاء بنفسه. فقم وصل ركعتين بنية قضاء الحاجة. النية محلها القلب. واجعل نيتك قضاء حاجتك وحاجتك هي ان يزوج الله بناتك بالصالحين. بالصالحين. فاذا ما سلمت التسليمتين. بعد الفراغ من صلاة الركعتين. والركعتان عاديتان تقرأ بهما بالفاتحة وصورة بعد الفاتحة. اي صورة? توجه الى الله بعد ذلك وكل هذا الذكر الذي علمناه رسول الله. لا اله اي الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر. والعصمة من كل ذنب. لا تدع لي ذنبا الا غفرته. ولا كربا الا فرجته. ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. هذا دعاء رسول الله لقضاء الحاجة. لقضاء الحاجة. فاقرأه ليقضي الله حاجتك. وهناك شيء اخر او دواء اخر. اذا كانت ليلة الجمعة واردت ان يعدل الله الحال لبناتك بالصالحين فاقرأ صورة لم نشرح لك تضرب تلتمية واربعتاشر مرة. لماذا? بعدد المجاهدين يوم بدر مع رسول الله. وكلما قرأتها عشر مرات فقل اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء اذا ما قراتها كل عشر مرات وهي ثلاثمئه واربع عشرة مره تدعو بهذا الدعاء اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء هذا ذكر جربته انا ففتح الله الباب قل الباب بالمذاليج والمصريع فاستعملوا هذا الدعاء واستعملوا هذا الدواء ففيه الغذاء والشفاء لانه من الملك صاحب العظمه والكبرياء اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغذ. يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم